وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِثُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءً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 فَكَذَّبَ دَثَرُ كُلَّ يَوْمٍ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَلِيدٍ مَن نَّعِلَ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيدٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا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 يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم مهل تلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم مهل تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد